ā hi ha يا حبيب حسين مليت الصبر اردا اشوفك انا ما اريد الامور يا حبيب يا حبيب حسين مليت الصبر اردا اشوفك انا ما اريد الامور تدرب القلب لينو جرحه لا ينزف جروح <تحدث> تدرب القلب لينو جرحه <تحدث> <القلب> لي <تحدث> لا ينزف <في> جروح <تحدث> يماك قاعد ما ارى اطبابك ول يمك ما الله يا اجمل الهامات عاشقها جنن الغنا الله إدارة الانتاج إدارة العبيدي. علاء العبيدي السيف لا وطني غير جيبك يا لا وطني غير جيبك يا هو من دونك علي يشهد علي الجليل انا من دونك علي اقسم اتشف الكفين ما كف الكافير مع وطاعتك الهواء انت حبيبي والامل شو عندنا غيرك يا ابن خير الأمل <تصفيق> الهواء انت حبيبي والامل شو عندنا غيرك يا ابن خير الأمل <تصفيق> عهدوك العاشقين موت لأجلك يا حسين عهدوك العاشقين موت يا حسين عقل الهلا أم البنين فرح لك هلا ام البنين صح لك الغالي والله يا اجمل الهامات عاشكوا اهل الغرام والله يمر لطيفك ودمعي ارسمك علي باكيت ونحبك بالسمه يمر لطيفك علي باكيت ونحبك بالسمه اعلن عليا الحداد قال مات من الوداع اعلن عليا الحداد قال مات من الوداع اللهم ين هذا البعاد ذوب الدلا دوب الغلال وما هي أجمله ما عاشق <متصفيق> هزر الغلال التوزيع والحمقصة الصوتية بشار الأوبير وأمير الحسين أداء الرادود الحسينية عائد الفاطن الهلمات بالشعر الحسينية المدى مسلم عباس العامل تم التسجيل في استعادهات الفراتين, الفراتين الاسلامي